وقال حدثني عن مالك عن ابي زناد عن الأعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يكلم احد في سبيل الله والله اعلم بمن يكلم في سبيله الا جاء يوم القيامه وجرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك بعد هذا في الترتيب والنسق وكما دائما ننبه على دقة مالك رحمه الله في إيراده النصوص اولم بين لنا مدى منزلة الشهادة استشهد الإنسان أو لم يستشهد في تمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيا بين لنا عظم الشهادة وما تحمله من الذنوب حتى قتل المسلم المتعمد ثم يستشل هو ايضا بعد ذلك ثم جاء واستثنى من ذلك الدين هذا كله في امور الدنيا ما اثر الشهادة في الاخره كأنه يقول هذا عمل الشهادة في سبيل الله في الدنيا اما في الاخره فاعظم واعظم ما هو ما من احد يكلم والكلم هو الجرح كما قال وكلمها يدمى من كلم في سبيل الله الكلم هو الجرح والله اعلم بمن يكلم في سبيله وذلك حث على الاخلاص وكما قال السائل أولا ان قاتلت صابرا محتسبا وكما جاء في هذا الباب من النصوص العديدة منها من جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله الرجل يقاتل حميه الرجل يقاتل شجاعة أفي سبي قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله اذا والله اعلم بمن يكلم في سبيله ان كان خرج فعلا يقصد اعلاء كلمه الله ولا يقصد شيء اخر والله اعلم بذلك اي مرد النيه والاخلاص في العمل والقصد انما ذلك لمن الى الله سبحانه وتعالى قال الا وجاء يوم القيامه أي هذا الذي جرح يأتي يوم القيامة وجرحه يفعب دم أي الدم يفيض منه من فين جاء هذا الدم موقد مات هل تغير جسمه نقول لا إن الله حرم على الأرض أن تأكل عساد الأنبياء وبعض الشهداء ايضا ومما حدثني شخص ممن كانوا يعملون في شرطتي سيد الشهداء كان هيئة هناك موجود وتوفي طفل فاستكثروا ان يحملوه الى المدينة الى البقية قال ندفنه هنا في مقبرة اهل احد وجاءوا في جانب بعيدا عن المقبرة المحاطة بالسور الى الان فحفروا ليضعوا الطفلة يقول القائد فاذا بالحافر يقابله الدم في وجهه فنظر فاذا بفخذ انسان فهالهم الامر فاخذوا بخرقه وعصبوا موضع اصابته المسحات وهم يحفرون فعصبوا الفخذ على الدم ودفنوا عليه ورجعوا بالطفل الى المدينه هؤلاء من بقايا احفر وكذلك حديث جابر بعد سنوات عديدة حينما جاء السيل واراد معاوية رضي الله تعالى عنه ان يمر بقناة الماء وقامت اشخاص لنقل موتاهم في احد لان من شرط شهيد المعركة ان ندفن في موضع ولا ينقل منها فذهبوا ونقلوهم بعد اربعين سنة فإذا بهم بأجسامهم طريه كأنهم دفنوا بالأمس وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لمن صدع جدار غرفة حجرة عائش وظهرت قدم رجل ففزع الناس وظنوا أنها قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء عبد الله بن عمر ونظر إليها وقال لا والله إنها قدم عمر اعرفها بشعرات فيها حتى الشعرات ما سقطت من قدمه فهم احياء عند ربهم اذا يأتي وجرحه كما هو لانه على حالته التي فرق الدنيا عليها والله سبحانه وتعالى اعطانا مثالا موجودا حيا في الدنيا ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا ايش اتنا عجبة ادعوا فتياتوا الى الكهف فقال فضربنا على ادنهم كم تلتمائة سنة وتسعة و شمسية وتلتمائة وتسعة قمري ثم بعثناهم يتساءلوا كم لبث فمكثوا تلتمائة سنة ثلث تلت قرن كامل ثم استيقظوا باجسامهم حيويتهم على ما فيهم فالمولى سبحانه وفي حياة الدنيا ما حياه برزخيه حياة دنيويه قابله للتغيير وهي دار المغايرة بخلاف البرزخ أحكام أخرى وتبقى الفتية على ما هم عليه وبعت 300 سنة يقيضهم ويذهبوا يبعثوا واحد بورقهم ليبحث أيه في المدينة أيها طعاما أطيب ويجيب لهم وجيب لهم الغداء ويكتشف أمرهم إلى آخر إيه القصة إذن الشهداء في سبيل الله من باب أولى وأحرى فيقول صلى الله عليه وسلم مبينا مكانة الشهداء يوم القيامة ياتي يوم القيامة بجرحه وبدمه ولكن ليس كالدنيا اللون لون الدم ما تغير اللون والريح ريح المسك يبقى لا تغير فيه ايش الرائح لان الجرح اذا طول عفن وتبغى ريحة مستقذره ولكن اللون ليس فيه استقذار لون نحمر ولا أخضر كل سواء في نظرة العين سواء لا تستقذره العين ولكن الرائحة تتغير فلما كان اللون الاستقذار فيه بقي ليكون ظاهرا عيانا للجميع ولما كانت الرائحة هي التي تتغير وتستقذر تغيرت رائحة دم الشهيد إلى رائحة المسك وهو أطيب ما يوجد من طيب إذا علامه للشهداء علامة لهم بانهم هم هؤلاء الذين استشهدوا في سبيل الله هذا الحديث يأتي به مالك رحمه الله ليبين اثر الشهادة والجرح في سبيل الله اثره يوم القيامة كما جاء في الام ان امتي يأتوني يوم القيامة غرا محجلين من اثر الوضوء علامة تجمع وتميز أمة محمد صلى الله عليه وسلم من بقية الأمم وهو أن يكون غرا محجل بياض في الجبين وبياض في مواضع الوضوء ولذا قال ذلك لما قيل له كيف تعرف من جاء بعدك قالوا أن لأحدكم خيلا بهما دفما وله غير خيل غرا محجلا أكان يعرفها قال نعم نعرفها قال كذا إن امتي يأتون يوم القيامة غرا محجلي فإذا كانت الأمم كلها بهمة أي لونا واحدة وأمة واحدة في جبينها وفي أعضاء وضوئها نور تبقى متميزة ولا لا وكذلك الشهداء يتميزون من المتميزين فهم خلاصة خلاصه